بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديثني أرأت عنه حديثة الخامس والثلاثون حديثة الدم شنفاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رؤدت من ربي صرح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجلاً لا تحاسدوا والواننا ولا تناجشوا والنجومثنا ولا تباغضوا والنجبينا ولا, ولا تدابروا ثرثفجتنا ولا ولا تدويد يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا يا قبروت ربي تيا أبليا المسلم أخو المسلم مسلمني أبليس مسلماتي لا يظلمه إسامينه ولا يخذله إسانتكس أدويت سكنه ولا يكذبه إسانكجب سيسه ولا يحكره إسانتفته التقوى ها هنا صدر ربي بكتنا جرتي ويشير إلى صدره ثلاث مرات مرة سديكم في التقيقاني أكسير الرسولي التقوى ها هناتنا بحسب امرئ من الشر حمتو نما نقيت يو كان حمتو رانا ماك نقيا أي أخاه المسلم وبليسما مسلمات كيسنو حمتو تهورا في ساقيا كل المسلمي شفت مسلماتو على المسلم حرام دمه مسلم رد دور غادر دين عيسى وما له هون يسالي ويربه غره يسالي لي بل ليس دور غادر حرام اوه مسلم حديثه كان مسلم تودي سيه بخاري ولين نجرو حديثني كوني واشن كرسول ربي رادور كان وكيسات يمد تقفوا اثني ولا تهاسدوا بكجه دي walewa nyina ajedey wanyo radorbe wanyo jeccun niiman toqoyoka takka gabro tarbiit jibuda iral haadem to yo hawoodabe jibbum manoyu ibaluma na cari ibaluma wabarate ibaluma duniya argate ibaluma bare ibaluma qanata hejani wanyun hisdi jalamajeccu khallamata ولا تناجشو بقجر النجشيجت شون وأنتق ملان ودوقة إساهن تهن والقوة مسني مع ولت دلجنى وللراهورات جودة النجشين كني جرجر تافي بالترت دبدهنا لكن يا فننتقيو ho rabitu gaba da ke khabira akwan holan berikum alamatate kumalama natigurburi ram bari abade hanamich ala rufesuni kumalama kenani fi anas kumalama kenno fi kabayde bitu jechofi holan gaba ke satti kumardi bashar kuni najji jilama kansadafa wala bakka bakadansani wawal sinjibhi surat al-hajjatina وان شريعا انتهينين على اكانا وان اسين جيبي سيسو ورتي مربادي ناا جهتو نمتوكو يرو نمكان جيبو يوكا يو دينا في جيبي يوكا خجي اساتي في يو جيبي. يوكا اقرما وان يو جتش يو جيبي ما كابا يو دينا في جيبي ركو مقبو <تسجيل> وجين يساهم تورا همته وجيسات يفيه وجب بالله ركوعك ولكن كنا على وجبة حرام جت تورا أفرفن ولا تدابرو بقجر سنين ولا تفول قرن جلنا والين أودنا جت تورا والين نتدابور جت أميتني يا مميف نما والين أود خناطيو دوي ويتول كونيو أمري الدنيا <سؤال> تفتحي يو دينا ربي تفتحي أمو حقا مسلحان أرقمتوتي يو اوداني الرقون قو يو كان نميككون يو أن إيسان اودي نوياها حمتو تناني إيسان يو بيكان يو اوداني الرقون قو يو كان او دونين هن توجج يو أن او دين نميككون تاتي او دونين هن توثن لي. كان شنفا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قدين غريرة تنقرقريني كانا كوني معلق اكيسا ويتا ولين نجادتني وقاودي دلدلتان يوتوكو بيتة دفتاني إردتن بيتنا جججو معلف بيتة كما أولاتيف تبت جججو رسول <سؤال> ربي صلى الله <سؤال> عليه وسلم قنات تيانساني إيقا واشنون كان دبتاني يا قبروة ربي أبلي وانتهاجاني يا قبروة ربي أبلي وانتهاجون قابرون ربي يو عباليوان تاتي واليوانيتو والنجيبيتو دويدا والتقارنغالتو والنجووامسيتو قارين قاريرات تنقرقو جيتو يوكا حقيقا عججا اتبانا ما تايا جيتو رسول ربي اك عباليوانيته جيتو وان سبب ديناكي ستي عباليوان اسين جوتو وان اسين جبسو حجتا جيتو معنى اللا تشويو إذا كان رسول ربي مسلمة أبلي جمع إساء ويسا دبتا مسلمة أبلي جمع إساء ويسا دبتا ولا يكذبه إساء ويسا دبتا أجدت أنساني التقوى هنا سدان قلبي كيسا جبتا جبتا قمت, قمت قلبي كيسا سودان قوم كيس جرتيج للرسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث اتعان حديث سدمي جحفاتي الحديث السادس والثلاثون حديث سدمي جحفاتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رأو ديفام ربي سر هجالة نجره من نفسه أم مؤمن قربة نمني مسلمة القرى جنكات الكفرى من قرب الدنيا جنكات الدنيا نفس الله عنه رب سرافرة قربة من قرب يوم القيامة جنكات جنكات وياك يا مرتاتي ومن يسر نمني لفسي على مغسير نمني يسر الله عليه في الدنيا والآخرة دنيا في آخرات إسالة فسا ومن سترى مسلما نمن مسلمة قسطره ستره الله في الدنيا والآخرة رب دنيا في آخرات ليه إسطرة والله رب في عون العبد قبرتشا قرقار سيساكه ستجر قبرتشا ما كان العبد في عون أخيه وانجب رتش أوبريس إسحاق جرجارين ومن سلك طريقا نمن كراسيني يلتمس فيه علما كبرنو تعلم شريعة بربردو يبرك في كراسيني سهل الله به طريقا إلى الجنة كرا جنتا سين إسهلا علمي ربي إسحاق في ربي ربنا هلافس، ومجتمع قوم ولت كاب موتون في بيت من بيوت الله، من ربي كستي من ثم من ربي كتهي يثلون كتاب الله كتاب ربي كقرآن ويتدارسونه بينهم قد يدؤي سانيت ولي إيجا إلا نزلت عليهم السكينة. زكين يوم إثنى رتبو تملنتانه ثم آنين عن جو وغشيتهم الرحمة رحمن ربي إثنى هجويه وحفتهم الملائكة ملاكال إثنى مرزجي وذكرهم الله في من عنده رب الله ملاكاة برجل برتي بسدبته ومن بطل به عمله نمدلا عن إثنى إثنى لم يسرع به نسبه آنان إساء إسان يا قيامة فواه مسلم بهذا اللغض هديثة قناة إمام مسلم سيؤديس هديثني كمسلمي رسول ربي صلى الله عليه وسلم واشا من دائسي وليد تقفان إن كان من نمر رافر مؤمنا دنياتي جزان إن كان ربي رافر قيامة هنا بودا أم سيف جد جه قيامات غيّا كيامات كلمتها نم نمركتكوا ولا بسيف جذان دنيا في آخرات اللّه إس هذا للرب إسالا بسجيجك قن سلفا نم مسلم ساتري جذان إسأ دنيا في آخرات اللّه رب ساتري يجك سواح الله ستري ويتجنّو نم تكوا يوفا سكته Fiski saa tyyö, vaikka mul mulle antaa tähän, kaanakaan kana Kana rakkoa on kaukka. Gerin nema fiskiinimbeä kumu rakkoa kavatunimbeä kumu, dinga tuoma gumiä murossa, mojojaat ei. Rabbi saa Kana himoonin tavo nyt toisuu vii varbad kertajen juu. بدايه با فتسملي فكنيا حق يرو اما كانا غرتي ميديا باث عليتين غرتي وان اد اد هو جاتن كان يوتاتي مالي كون بداي با سي فهمي جرا يجو كوني نما فرغي سي جرا تن قدم بي لكن اكن ما نما غرتني همون انت تجيون من تقات بموجات يونا من دغتيد تو بريد وبركيس سي سين وان بني ادم طيب يبالو أكن أكن أجل أني نمهمون هنتادو. أفرّبان نم علمي بربادو كراسيهنجل الرسول. جزاني سا جنتة تي كرايس الجسر ربي سالح في تجده. دنيا تسا غاريسة دلائسي سودان. آخراتي سراط الرئاسة سودان ربي النّاله جنتة تسا غلشة. ربنا الآن ورث نظام خابر كان شنفا من ربي كي سوى القياني ما تقدر ربي كي ستي كتاب ربي قراني ولي كاباني والبرسيس ولي. سا توقفا ذكي إنما رتبها لما فا رحمة ربيتنا محبوغا سدفا ملايكاتو يغرتين ممارسا أفربا ربي الآن توي نمد دبتا جدو سدركا حقا نغاكو كبا كانا Gabriel chetok koyon Gabriel che biragar gar gar rabbi ilen isa gar Eikä rabbi rasul rabbi malje ne gesan nama dalagan isa isa rinche gosti gost isa isa nin arifattu bakka hujittku sadar ka gudda aakhirat Nasabummaa taafjecha yyotaa yhächi kauntandoa yhächi abban abbanki alima, abban kiya duresa, abban kiya aabide, jadeyti nii taaun Watakki abban ufumaa charakatee, darajaa guddaatti gavukka bajejoja Kanaafjecha, nasamli gosti te jabdo tahoon, abban gari ilmi kee alima siitahoon, ilmi moti siitahoon همذا قل له واسيم موسى رسول لمن بطء به عمله لم يسرع به نسبه نسبني اساء اسان أريفته جلني دبته دثنت نتار راس مدابطي دثي لي بنوتي